لا يفترون أ م و س و ل ه ة من النابلسي للعلوم الاسلاميه م ا يفعل و ه م ي س أ ل و ن من أم اتخذوا و د ن ه آلهة قل ه ا ب ر ه ا ن ك م ه ذ ا ذكر وذكر من معي من ق ب ل ي ب ل أكثرهم ل ا ي ع ل م و ن ا ل ح ق فهم معرضون م و ا أ س ل ن ا م ن قبلك م ن ر س و ل إ ل ا نوحي إ ل ي ه أ ن ه ل ا إ ل ه إ للعلوم ا أنا و و ق الاسلاميه ر ح م ن و ل د ب ب ح ا ن ع ب د ك ر م و ن لا س ب ق ن بالقول بأمره يعملون وهم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 وجعلنا ف ي ه الهدى فجاجا ب ا شركه دعويه ا ت م ع ر ض و ن و ه و ا ل ذ ي خلق ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر و ا ل ش م س و ا ل كل ق م ر ف ي فلك يسبحون و م ا جعلنا لبشر م ن قبلك الله أفإن ف ميت م ا ل خ ا ل كل د و ن ن ف س زائقة الموت و ن ب بالشد ل والخير فتنة وإلينا و ترجعون ك فتنة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 عن ربهم معرضون ام معرضون لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء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 موسوعه ن النابلسي ونضع ا للعلوم و ا ا ن الاسلاميه ق ي م ة ت ظ ل نفس ش ئ ا كان مثقال أتينا وإن من خردل حبة ب ا وكفى ولقد بنا حاسبين ولقد آتينا موسوعه ى ا ل ف ر ق ا ن و ض ي ا ء و ذ ك ب ل ل م ت ق ي ن ا ل ذ ي يخشون ن ربهم ب ا ل غ ي ب و ه م من ا ل س ا ع ة مشفقون و ه ذ ا ذكر م ب ا ر ك أن أفأنتم ن م له شركه و ن الهدى آتينا ش ر ا ه ي م ر ش دعويه ه من ق ب ك ن ا ع ا ل غير ن إذ قال ربحيه وقومه ما ه ذات ه ل مضمون اجتماعي ي أ ن ت ل قالوا و ج د ن اجئتنا آباءنا عابدين بالحق ام انت من اللاعبين وقال بل ر ك م رب ا ل س م ا و ا ع ه النابلسي أ الذي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ه م ا ل ح و ن ى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 ونجيناه ولوطا إ ل ى ا ل أ ر ض ا ل ت ي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا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 ففهمناها سليما وكلا اتينا حكما وعيما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم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 شركه الهدى ي س وذلكف كل من ا شركه ي د خ ل ن ا ه م ف ي ر ح م إنهم من ت ن ا ا ل ص ا ل ح ي ن ه ذ ذهب م غ ض ب ا ف و ن ا نقدر ع ل ي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 و ك ا موسوعه ا لنا ا خ ا ل ت أحصنت ي ر ا فنفخنا فيها من روحنا و ج ع ل ن ا ه ا و ب ن ه ا آ ي ة للعلوم ا ا ة و أ ل ا س ل ا ب م و ه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 بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أ ن ت م لها واردون لو كان هؤلاء اله ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير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 وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل من الكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين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 إ موسوعه ا إ ل النابلسي و ل ل ع ل ك م ع ل ى س و ا ء وإن أدري أقريب أ م ع ي توعدون موسوعه ل النابلسي للعلوم ه فتنة لكم ت الاسلاميه ع إ ى حين اسماء ا ل م ه الحسنى